موسوعه الذي ا م ا النابلسي ر في للعلوم ا يخرج ي منها وما ن ز ل من ا ل س م ا ء و م ا ي ع ف ي ه ا أينما وهو معكم كنتون الله ب موسوعه ا ت ع م ل ن بصير له ملك ل ا م ا ا والأرض وإلى الله ت ت وإلى ر ج الأمور يولج الليل يولج في ن ا ر و و ي ل ا ل ن ه ا ر في ا ل ل ي ل وهو ع ل ي م ب ذ ا ت ا ل د و و ر آ م ن ا ب ا ل ل ه و ر س و ل ه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 الذي آيات بينات ينزل على ل ي عبده خ ر ج ك م من الظلمات ن ا إلى ل و ر و إ ن ا ل ل ه بكم لرؤوف النابلسي ك م ألا ت ف ق و للعلوم ا ا ل ا س ل ا م ل ه ك أ ع ظ م درجة من الذين ن أ ق و ا من بعد و ق ا ا ت ل وكلا و و ع د ا ل ل ه ا ل ح س ن و ا ل ل ه بما ت ع م ل و ن قبير م ن ا ل ذ ي يقرض ا س ل ا ف ي ض ا ع ف ه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أ ي د ي ه م و ب أ ي م ا ن ه م بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آ م ن و ا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراء فالتمسوا نورا فاضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه, فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب ينادونهم الم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أ ن ف س ك م وتربصتم وارتبتم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 أ َ ل َ م ْ يان َ أ للذين َِ آ م َ ن ُ و ا أ َ ن تخشع َََ قلوبهم ُُُُ لذكر ِِِْ الله َِّ وما ََ نزل َََ من َِ الحق َّْ ولا ََ يكونوا َُ كالذين ََِّ أ ُ و ت ُ و ا الكتاب من ََِْ منهم ِ قبل ُ فطال َََ عليهم ََُِْ ا ل ْ أ َ م َ د ُ فقست َََْ قلوبهم ُُُُ وكثير ٌََِ منهم ُِْْ فاسقون ََُِ اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها قد ب ي ن شركه ا ل آ ي ه د ل شركه دعويه ق ل ن إن ا ل م ص د ق ن والمصدقات غير ض ر ا ح س ن ي ه ذات مضمون ا ل ذ ي آ م ن و اجتماعي بالله ورسله ل و أ ئ ل ص أجرهم و ن و ه م و ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا و ك ذ ب و ان ب آ ي ا ت الحياه أ و ئ ك أ ص ا ا ب ل ج ح م ل الدنيا أنما لعب وله و ز ي ن ة وتفاقوا بينكم و ت ك ا ث و في ا ل أ م و ا ل و ا ل أ و ل ا د ك موسوعه ل النابلسي ر للعلوم ر ا ا ل ح ا ة ا ل ا إلا م ي ه م ن ربكم و ج س ة ع ر ض ه ا كعرض ا ل س م ا ء و ا ل أ ر كعرض ض ا ل س م ا ء و ا ل أ ر ض أ ع د ت ل ل ذ ي ن آ م ن و ا ب ا ل ل ه و ر س ل ه ذلك فضل ا ل ل ه ي ي ه من ي ش ا ء و الله ا ل ع ظ ي مصيبة في في م ما من أصاب الأرض ولا أ ن ف س ك م ولا في أ ن ف س ك م إ ل ا في كتاب من قبل أ ن ن ب ر أ ه ا إ ن ذلك على الله يسير لكي لا ت أ س و ا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آ ت ا ك م والله لا يحب كل مختال ف ق و ر الذين يبخلون ويامرون الناس ب ا ل ب ك ل ومن يتول فان الله هو الغني الحميد لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان أ ليقوم الناس ب ا ل ق ص ط وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من يامر بالغيب إ ن الله قوي عزيز ولقد أ ر س ل ن ا نوحا و إ ب ر ا ه ي م وجعلنا في ذريتهما ل ن ب و ة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم ق ف ي ن ا على آ ث ا ر ه م برسلنا و ق ف ي ن ا بعيسى بن مريم واتيناه الإنسان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 يا ايها الذين آ م ن و ا اتقوا الله و آ م ن و ا برسوله يؤتكم كفلين, من رحمته يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم اهل الكتاب أ الا يقدرون على شيء من فضل الله م أ س و ع ه النابلسي د يشاء للعلوم الاسلاميه ل ع